لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤمنون لون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع علي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروا ولا يحل لهم ان يكنتم ما خلق الله في ارحامهن ان نذ بالله واليوم الاخر وبعلوتهم احق بردهم في ذلك ان اراد اصلاحا ولهم لِلَّذِي عَلَيْهِ النَّبِيُّ مَعْصُوفٌ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أَطْلاقُكُمْ مَرَّةَ إِنْ سَكُنْتُمْ أروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أن يخافا. حدود الله فان خفتم ألا لا حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها